هذه المعايده هدا اميرنا ابي بكر البغدادي حافظ الله بمناسبه عيد المبارك ضحية يا اهل العز وما يا, وينك يا الراس وينك يا الراس وينك عيد راسه وانا يا عصب الراس وينك يا ابو بكر حيناك يا لعيدك مبارك يا عصب الراس وينك يا عصب الراس وينك بالشام دولات شريعه ورجاله تهوا Da ha, fa shami, wa salma, da ha, ya hasib, wa تطور ما يزور يا يا الراس وينك لو بس ماني تطور توحيدنا ما يزور يا عصب الراس وينك يا عصبة الراس وينك علينا يا عصب الراس وينك يا حي دارك يا جعل